ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين آياتا ايها الحباء وياتا بقره سيده الله سبحانه وتعالى وودد كو دنوجهليا اني هناك تلقى وحا كسوغهن الشياطين تنعيس كإلالياني والدوين كودا بعدما الشياطين تإلهي جل جلاله عدو غيرنا كداء يا أيها الناس دادو كلوا عنا مما في الأرض دولك وحا كسوغان عنا حلالا حال يا حلالو طيبا وناكسا ولا تتبعوها الرائن خطوات شيطان والدوين كشيطان كالرائن إنه لكم عدو مبين شيطان كوحو دينيه عدو عدويان وعده وهباني يا مالك الشقاين يا سيد الاهي كاغه فوقي الله جل جلاله سيد النبي محمد عليه الصلاه والسلام طريق يسلك عقفوبين لها اذا نارتك الجلله الجنه الاهينا جل جلاله ادو غديران لها وحكميد ايها الاحب عدو الذين بالسوء والفحشاء فريا بالسوء فريا والفحشاء همان ميشي قدن بيسال الهدى ايو اذن فرأيه ووحو اذن فرأيه وان تقولوا على الله ما لا تعلمون انا اتلاهدان الهي جل جلاله ووحو صنده وحايدا نقولوا لهين الهي نتكبه نبورتان ايو الشيطانك اذن فرأيه سويا ولهذا ايوها لحبه الشيطانك هو عادو غينيان اسكيد علينا انا ودوين كيسر رعننا ان, أن كفغانو اسكيد علينا صوت ووحو كدد علينا تاريحك سو إلهي جل جلاله ونكران أيه تاريحك سو إلهي نو عدون أيه وحياه به أيه وحويه إله حرامين وقدي جيه وحياه به إلهي سبحانه وتعالى نو إن جحر أنت أيه قفك قارسين أيه نو حلال ويدحده وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون قل لهذا إلهي جل جلاله هددكم مين تايسقوني ولا خطابي يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يَتَّبِعْ خطوات الشيطان فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ الهي جل جلاله كمؤمن تحكم لها راعين اسك الااليه ودوينك شيطانك سببته عند الله لي عدي ودوينك جل جل شيطان كشعده و هو امريا حمانه منكر ولهذا إله جل جلاله فضل كيسه مر والبكبر يينا يا كرم في جود كيسة إنه نجوب الله سبحانه وتعالى كل مما رزقكم الله وارتضى واحد عن تنوحي لحينك رزاق إله رزاق دي سجل جلاله عنا أيه ولبه حالا شيء طيب لكن ولا تتبع خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين لكن إسكالارية إن أدرى عن ودوجك الشيطان كإسكالارية ولهذا الله سبحانه وتعالى ما ركرو ذاتكم امريا. توح أمر يا شريعة الإسلام كون كل وحيين ودقةً الأمر بأخذ شرائع الإسلام كلها بلغة يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو ممن واتك ممنين توح إسلامك وتجعله إسلامك وحي كل دقة ويان شيطان كان يسكي العلي والذين سن الرعات سببته عدو ويان وعادوا مبينوا ويا يهلا حبه ولهذا شيطان كويهلا حبه وحه وكدة داليه الباب كستين وكاحره وونا يا خيرة الباب كستو شرنا الوقوف راي وكدة داليه سجى الله جل جلاله وحوي تحديلا سمينية وفبما أقويتني لا قودا اللهم سراطك المستقيم له إلهي وحياه دي صور تقول بعض يسانيه بسبب الرؤى أي واحد نفر يسانيها بوجدك مستقيم كمركها زندتك وحويك الليحنيه واملكهم بالقشوبيا افرتجهوا ينغى يمن يا ايها الحبه خريا غدال يمدي بيد حو كاغ يماليا اساغه وحا ويا وحكو سو الله يا سي و الى الله جل جلاله حق سكاغ فوغي ثم لاتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين سيدا سو ايها الحبه يكو دغاليا ان اميد كاغ يما دو بيد حكاغ يما دو هري كاغ يما دو غدال كاغ يما دو سو طريقه مستقيم كا, كا حي سيو طريق مستقيم كاك مستقيمة كاللحية ولهذا هو عدو أيها الأحبة الشيطان فسهادك الدون كمان تدو جيدا ومدن وحوي يسليني إصدعي سابنتي سوشاكي سابربقانك ومدن لا يسكده رأيه خيانة الأكتين إلهي الرسول كي سيء الله غفرته الشيطان بأولي وأيها الأحبة ولهذا هو عدو جينوي إلهي بانين وعده جل جلاله قال الله تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو وإنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير إذا أيها الحبا تدب شيطانك هو جنس مفرع يكواس خسارة قدم بيصة سوّف توحوي إله بين رشج جل الجلاله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسران مبينا إذا الله ليعد ولي خدقت إذا الله ليعد سكر راعده ودون كسر راعده أيها الحب خسارة يا قدم بينس إذا wa halay naga dooniyo sheedankaasi markagu horaysaa inaad doogna ayuha alhibba سيء نوقف بدابن سبب توحود به يحده وقاعد وين أثقل شامة تويه وين أظهر توه حويه قلب قاعاتك هو وعدم فطوري شيطاني عن لقابه مروا البواحود تاني سيدواتك الطريق مستقيم كاكل لحنا حرام كوسين لها سيدو دكات مسلمين تكود دير لها سيدو إلهي جل جلاله كاعف لها سيدو دين تاد الإسلام كوحوية حوي الجهل وجد الله ولهذا وحل الدنيا يا اهل الحب او لو بيت بعد كريه الى حقي سجلى جل جلاله الى عرشه مر الله لي مر كات درت وساوستيس الى زقات كشي لاح جل جلاله واين ينسخنك من الشيطان نزغ فاستعن بالله انه سميع عليم جل وحلئ الدنيا يا اهل الحبس ان الالتجاء والاعتصام بالله والاستعاده من الشيطان الرجيم إن الله جل جلاله مروع وحيان كما قال خديس ان كدغ نو شيطان الله سبحانه وتعالى كما قال لا الدنيا واليقين الله سلطان بان سلطان الله على المؤمنين تذك المؤمنين ان يقيسنا وينصح بك قال ما دام قد مؤمنين وايمانكم تدهب وجه الله بني ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون وحو يدك اهل معاصي يا غالده يا شياطين انتوا حويا قد شقين لكن دك ايمانكم قوي سلطانكم ايها السلح بالعلم بلا نقد دنيا وين نقول لها نوي كيت كيسية مكرجيسة يوحيا به وحويه منافذ الشيطان بلاه لهذا وسوسديسة وين نقول له نيوها الحب يقفك مركوءا قوم لئيحي وحوي الشيطانك إلهي جل جلاله يكتب بعدنا ولهذا علمه واحد لهذا فقيه واحد شد على الشيطان من ألف عابد أي الله لهذا إذا نيوها الحب السحابة الطيبة تذكر صاحبي سنسكك وين تدور سن يهين إلهي جل جلاله هو واحد سنهين عيال السوق يدد إلهي كفبير نساحين مروى البواحد كدد أساسي شياطين تإلهي تا كاقبت باديه وحن الله إلى هذا أدعية والأذكار والأوراة وتزود بالقربات والأعمال السالحة أذكارتها المامل أيها الحبيب ku dadal wurtagaaga mro walba ilaahi jalla inaad xusid ku dhowo wa ilaahi jalla jalaluhu aad ugu dhowaato ku dadal waxan ويلاه جل جلاله التوبه لا قبل ما هي هدين مهما دبج الشيطان وكو خداليا انه هريكو جلالة جلالة سي فغيو ويلاه جل جلاله كاسي ديري حكا يلينا اله التوبه ان اسغا كريم البنان أيها الأحبة الشيطان كسل دون يا انا كي يلنه لانه شي اله جل جلاله اخريا دنيا بينه والاليه يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر نعوذ بالله من شياطين الجن والإنس اللهم كما انجلينا هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين